يهيئ لها وصلنا اليها صحيح طيب الجوازم الفعل المباراة اليوم ان شاء الله نكمل الجد بجواب الطلب الجد بجواب الطلب الجملة جملة الطلب هي جملة امر او نه او استفهام او تمني او ترجي تقول تقول مثلا لا تفعل كذا لكذا او قل اقعد لتفهم فالطلب هو امر او نه او استفهام هل تفعل الخير لتادي كذا مثلا فهذا الطلب إما أمر وإما نهي وإما استفهام أو تمني وترجي ويكون جواب الطلب, جواب الطلب يكون مجزوما بإن المحذوف بإن الشرطية المحذوف بإن الشرطية المحذوف كان تقول مثلا اجتهد تنجح اجتهد هذا أمر صحيح له لا اجتهد تنجح فقال اصل فيها انت اجتهد تنجح يبقى ده الجزم لان المحذوف اجتهد تنجح انت اجتهد تنجح فتنجح فعل مضارع مجزوم لانه جواب الطلب مجزوم باين الشرطيه المحذوفه علامه الجزم احمد علامه الجزم السكون طيب يتضح الأمر إذا قلت مثلا هل تفعل خيرا تؤجر عليه هل تفعل خيرا تؤجر عليه هذه جملة الطلب صحيح هل نحن قلنا الطلب إما أمر أو نه أو استفهام أو ترجع أو ثمن هل تفعل خيرا تؤجر عليه أين جواب الطلب وعن تفعل الطلب جواب تؤجر وتؤجر مجزوم لانه جواب الطلب انه جواب الطلب فجواب الطلب يجزم باين المحذوف باين المحذوف يعني انتفع الخير تؤجر عليه تعلم تفض بأمر الرجل الكسلان الذي لا يهتم بالعلم والعلم فيه رفعه فامر واقول واقول, وأقول تعلم تفض فتفذ جواب الطلب مجزوم مجزوم بإن؟ المحزوفة يعني إن تتعلم تفز إن تتعلم تفز لا تتكاثل تفز في الدنيا والآخرة لا تتكاثل تفز في الدنيا والآخرة أين جواب الطلب؟ تفز ليش؟ أي فعل؟ تتكاثل. صح؟ لا تتكاثل تفوز في الدنيا والآخرة وهذا تفوز مجزوم بإيش بإن المحذوفة إلا تفوز في الدنيا والآخرة الأمثلة القادمة أنتم الحل عندكم هل لا تشتهد فنى الخير هل لا تشتهد فنى الخير أين جواب الطلب فنى مجزوم بإيش بإن المحذوف نعم ليتني اجتهد أكن مصرورا ليتني اجتهد أكن مصرورا أكن هذا جواب الطرق ما بيزوم بإيش المحذوف نعم لعلك تطيع الله تفز بالسعادة تفز يعني أن الله تفز بالسعادة صديق اخ يعرف لنا المثال الذي سات كل تخيروا احمد او غير احمد كيف ماشئ افعلوا خيرا تجدوه عند الله تجدوه عند الله خيرا افعلوا خيرا تجدوه عند الله خيرا مم. الاعراق الكل افعلوا خيرا تجدوه عند الله خيرا معنا معنا الجميع يفعلوا طبعا هذا اسم وهذا اسم يبتدع به فالاسم المبتدع صح يفعلوا هل يجب هذا فعل ايش هو فعل ايش ايه نعم فعل امر ايش فأكمل ايش لحظة. ها لحظه مبني على ايش؟ بس today دو فعل افضل ما مبني على ايش؟ انظر للمضارع ارجع للمضارع ارجع للمضارع تعرف مبني على ايش؟ احمد تكمل تتبرع وتكمل اتخلي رجل جاي جاهز من هناك فشغله هذا صح تخليه يكمل ولا هو اكمل ائتي فيها يا جميع حس في النور نعم والواو والجماعة فاعل احسنت ممين متنصر في, في محل رفع فاعل طيب فعلوا خيرا خيرا خير فاول به منصوب وعلامة النصر الضمة الظاهرة الفتحة الظاهرة نعم افعله خيرا تجدوه فعل مضارع ايش ايش ايش ارس تخليك بقى زي ما ها تجدوه ها احسنته امانه فعل مضارع ايش مجزوم لانه لا لانه جواب مش جزم جواب الطلب احسن جواب الطلب هو مبذوم بحذف النون لانه من الافعال الخمسه جيد تريدوا والواو الواو اهو يا في محل رب فتريدوه خيرا خيرا تجدوه عند الله تجدون الله اولا تجدوه الواو واو الجماعه في محل رب والهاء ضمير متصل ايضا في محل نصب مفعول به تجدوه عند الله واول أو عند الله عند منصوب على الظرفيه وده ظرف ايه طبعا زمان للمستقبل ولا الماضي ظرف ايش؟ مكان عند الله وعند مضاف والله رضي مضاف ليه مجرور بالكسره خيرا مفعول ايه مفعول ثاني مفعول ثاني احسنت طيب تمرين ايضا الاخوه قال بعض الحكماء ينصح ابنه قال ال جانبك لقومك يحبونك أل جانبك لقومك يحبونك وتواضع لهم يرفعوك ولا تستأسر عليهم بشيء يسودوك يسودوك ولا تستأسر عليهم بشيء يسودوك مرة ثانية أل جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك تخرجوا فقط المجزوم الفعل المجزوم آه. آه. يحبوك هذا, هذا مجزوم ليش, ليش جزم هذا فعل مضارع مجزوم ليش, ليش جزم كواب الشرط أي شرط لا فين شرق ألن ألن ده جواب طلب هو يأمره ألن جواب الطلب جواب الطلب ألن فهو يحبوك جواب لألن صح طيب إيش مجزون بإيش بألن المحزوغة مجزون بإيش بحاجة النور لما لأنهم من الأفعال الخمس طيب وتواضع لهم يرفعون النظير بالنظير وتواضع لهم يرفعون يرفعون ده فعل مدرع مجزوم انه جواب الطلب جواب ليش لي لتواضع صريح حمر تواضع لهم يرفعوا ايضا مجزوم بحث النون لأنهم يرفعوا خمسة ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك آه. يسودوك ايضا جواب الطلب ومجزوم وعلامة الجزء حث في النون ومجزوم بايش تستأثر جواب الطلب للنهي لا تستأثر لا تستأثر أصلها إن لا تستأثر عليهم بشيء يسودوك نعم طيب الفصل الثاني هو هذا الباب بعدما بينا الأدوات التي تجزم تجزم فعل وأدوات تجزم فعلين ننتهي إلى الأدوات أدوات شرط لذلك الجازمة هي أدوات شرط لكنها لا تجزم وهي إذا ولو ولولا ولما وأما لو إذا ولو ولما وأما وأيضا كلما هذه أدوات شرط لا تجزم إذا لا تجزم الفعلين لأنها ظرف زمان إذا ظرف زمان المستقبل ولا تجزم ليست جازمة قول الشاعر إذا رأيت نيوب الليفة بارزة فلا تظنن أن الليفة يبتسم إذا رأيت نيوب الليفة أو الأسر الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم وأيضا لو حرف لو هو شرط غير جازل حرف امتناع للامتناع حرف امتناع للامتناع معناه حرف امتناع جواب, ال... جواب لامتناع الشرط امتناع وجود الجواب لامتناع وجود الشرط كأن تقول لو معنا ها ما في, ما في او اصلا هي او شرطية عاطفة طيب لو قال لو سمعت جيدا ترى رجلا في الدرس ينظر يمينا ويتارى ويهرش في رأسه ويلعب في لحياته فنقول لو, لو سمعت جيدا لو عيد او لو انتبهت لو عيد لو انتبهت لو عيد وايضا لا قبلها ايش راح لها لو سمعت جيدا لانتبه لو, لو انتبهت او لو سمعت جيدا لو عيت فتر لي معنى لو هنا لا هذا بابه نعم امتنع ايش هو الجواب الوعي هو لم يعيب ما قيل له لما لعدم وجود سماع بجوده لو سمعت جيدا لو عيت لو سمعت لو عيت انتفى الجواب بانتفاء وجود الشرط ايضا كقول قول البعض الحكماء لو انصف الناس استراح القاضي لو انصف الناس استراح القاضي او تقول لو انصف القاضي استراح الناس فانت تقول يمتنع او تمتنع الراحة للقاضي لان الناس لا ينصفون يبقى امتنعت الراحة لو الجواب الامتنع الشرق اللي هو انصاف الناس او اعكد لو انصف القاضي استراح الناس امتنعت امتنعت الراحة للناس لعدم انصاف عدم وجود انصاف القاضي لو من الادوات الشرطية التي لا تجزم ايضا وهي حرف امتنع لوجود يمتنع الجواب لوجود ايش الشرق كأن تقول لولا الماء لهلك الناس لولا الماء لهلك الناس إيش اللي منع هلكت الناس لوجود الماء وهذه ظاهرة جدا عندنا في آية عظيمة يعني تنهي لنا كل اللبس ألا وهي ولقد همت به وهم بها لولا عشان منع يقول هم بها كما يعشقها تراجع ما تراجع أو اليهود يقولون لا انظر في نفس. سياق الآية قال ولقد همت به وهم بها لولا الرأى برهان ربه يبا إذن نقول يمتنع الهم لإيش لوجود برهان الله جالك يعني لولا وجود البرهان لحدث الهم يبا إذن ابتداء الهم غير موجود حتى ننهي المسألة من أصلها ابتداء الهم من غير موجود لم يهم الهم اللي يوصم عليه السلام للمرأة غير موجود لامرأة العزيز غير موجود لما؟ لوجود برهان الذي لا يفعل لأن لولا حرف امتناع للوجود جيد سميه كيفما شئ فإذا الحرف الاخير أو قبل الاخير أما هو أيضا شرط لكنه لا يجزل فقول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث ولما للزمان فقول الله تعالى لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله إذن هذه أدوات هذه الأدوات أدوات شرط لكنها لا تجزل هذه الأدوات التي درسناها تجزل فعلا او تجزل فعلي وانتهينا من جزن ونالطلب ننتقل بعد ذلك بإذن الله إلى درس جديد أقول قولي هذا وأتخف الله لي ونحن